الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الحديث آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار وتنعموا بالبؤس في الأصفار مع مساكنة أهل العلم والأخبار وقانعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار جعلوا المساجد بيوتهم وأصاطنها تكاياهم وبواريها فرشهم نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم وجعلوا غذاءهم الكتابة وصمرهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلوقهم المداد ونومهم السهاد وفيهم يقول القائل وهو الحافظ أبو طاهر السلفي على الراجح وليس الخطيب كما يقال وإن علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع, تركوا الابتداع للاتباع فإذا جن يعني اشتد ظلامهم فإذا جن ليلهم كتبوه وإذا أصبحوا غدوا للسماع وهذه الأبيات رواها غير واحد ولذلك ذكرها الإمام الحافظ الذهب رحمه الله في السير وفي التذكرة, وفي التذكرة وذكرها غير واحد وذكرها مثلا الدار قطني في الالزامات والتتبع وذكرها أيضا الصنعان في إسبال المطر وذكرها أيضا الذهب في ترجمة الحافظ السلفي وكذلك الصفدي في الوافي وكذلك قال آخر أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعا النبي منظرة يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع مقالتي نظر هو دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقوا أرزاقهم أيضا به متكثرة وهذا أيضا رواه غير واحد وهو يدل على أن أهل الحديث لهم مزيه عظيمه عند الله عز وجل وكانوا يصهرون للحديث مخافة أن يخطئوا فيه وهذا إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين يقول إني لأحدث بالحديث فأصهر له فأصهر له مخافة أن أكون قد أخطأت فيه وهذا رواه الخطيب البغداد في تاريخه وفي جامعه وأيضا في تاريخ دمشق وأيضا المز في تهذيب الكمال وكذلك ابن معين في تاريخه وكان ابن معين رحمه الله تعالى يكتب الأحاديث من أوجه كثيرة ولقد كتب من الحديث وجمع من الأصول شيئا كثيرا حتى قال عنه الإمام أحمد بن عقبة سألت يحيى بن معين كم كتبت من الحديث يا أبا زكريا قال كتبت بيدي هذه كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث ألف حديث وقد سبق أن بينا بأن هذا الكم الهائل وفلان يحفظ ألف ألف حديث وفلان يحفظ خمسة مائة ألف حديث ويحفظ مائة ألف حديث ومائة ألف ألف ألف حديث وغير ذلك وهذا المراد به بعي يعني المتون بأسانيدها والمراصل والمقاطع وغيرها هذا هو حتى يشمل هذا النوع كله حتى يشمل هذا النوع كله وفيه يقول أيضا بأنه يحفظ ألف ألف حديث حتى قال الإمام أحمد وإني أظن أن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم ستمائة ألف وستمائة ألف ويقول محمد بن النصر الطبري سمعت يحيى بن معين يقول قد كتبت بيدي ألف ألف حديث وطبعا هذا العدد غير موجود في كتب السنة ولكنه يدخل فيه الآثار والموقوفات وفتاوى الصحابة وفتاوى جميع الصحابة حتى يكون هذا حتى يكون هذا العدد يعني هذا هو المقصود منه أما أن يكون هذا العدد بأنه أحاديث موجوده في دواوين السنة فهذا غير صحيح لأن هذا يشمل المرفوعات والموقوفات والآثار ويشمل الفتاوى فتاوى الصحابة وإلا في المرفوعات لا تبلغ مليون حديث لا تبلغ مليون حديث وهكذا وقد عد المحدثون وغيرهم كل خبر وكل كلمة من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل كلام الصحابة أو التابعين أو التفسير للفظ غريب أو للفظ مبهم أو نحو ذلك عدوا حديثا حديثا. إذا روي بالسند فهو حديث فهذا العدد من هذا الناحية ومن هذه الجهة ومن هذا المعنى صحيح صحيح فلذلك عندما تجدون أن الحافظ الفلاني يحفظ كذا وكذا أو في تعريف الحافظ أن الحافظ هو من حفظ مئة ألف حديث متنا وسندا ثم الحجة وهو من حفظ ثلاثمائة ألف حديث سندا ومتنا فهذا في نوع مبالغة فالذي لا يفهم ما ذكرناه وما ذكره الإمام الذهبي وغيره من علماء الحديث يظن أن هذا الكم الهائل موجود في دواوين السنة لكن لو استقرأها وعدها لا يجد هذا العدد العظيم وهذا العدد الكبير ولذلك هذا هو أحسن ما قيل في مثل هذه المبالغات يشمل هذا كل لفظ غريبة وكل أساند وكل الطرق وكل آثار الصحابة والتابعين وكل لفظ مبهمة فسرت بالسند وأيضا يقول الحافظ الذهبي في السير في ترجمة الإمام أحمد بن حنبال قال الخلال يعني ذكر في مناقب أحمد وعن أحمد دورقي عن أبي عبد الله يعني الإمام أحمد قال نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة ولم نضبطه فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد وقال عبد الله بن أحمد قال لي ابو زرعه أبوك يعني الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث يحفظ ألف ألف حديث فقيل له وما يدرك قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب يقول الحافظ ذهبي فهذه حكاية صحيحه في ساعة علم أبي عبد الله وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابع وما فسر ونحو ذلك وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشرة معشار ذلك يعني عشرة معشار ذلك فإذا من هذه الناحية نعم هذا صحيح ولذلك يقول أحد مشايخنا في تعقيبه في على كلام الذاب هذا يحل إشكالا طالما تردد على السنه من لم يفهم القصد ومنهم من كان يعتقد وجود هذا العدد من الحديث ولكنه إذا بوحث وذكر له ما حرر من أعداد من أعداد أحاديث الجوامع والمصنفات الكبار الذي لا يبلغ عشرين ألفا وارتابة وتشكك والواقع ما ذكره الحافظ الذهبي بإضافة فتاوى الصحابة والموقوفات والأسانيد يعني هذا صحيح إذا أضفنا إلى ما ذكر من الفتاوى والموقوفات والآثار وتفسير المبهامات التي وردت بالأسانيد فهذا يكون صحيحا والأسانيد المكررة المعبر عنها بالوجوه رواح الحديث بوجوه يعني بالاسانيد المكررة في تحويل السند ولذلك يقول حا فيقال كتب هذا الحديث فلان من كذا وكذا وجها أي سندا وطريقا ويعد كل وجه أو كل سند أو طريق مستقل حديثا وحتى إن بعضهم يقول أشتهي أن أقع على شيخ عنده بيت مليء كتب أكتب عنه وحدي وهذا يقال بأنه قاله أيضا حتى يحيى بن معين وكان منهجه في هذا الجمع ولهذا كان يقول رحمه الله يعني ابن معين إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش قمش يعني الجمع من هنا ومن هنا وهو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء هذا القمش والمراد هنا جمع الأحاديث من كل الطرق لدراستها بعد ذلك وتمييز الصحيح من غيره لا أن يقمشها ويتركها هكذا في كتابه دون أن يبين درجته وهذا الذي يشتهي ابن معين هو النهم والحرص على التحصيل وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما من هومان لا يشبعا طالب علم وطالب دنيا طالب علم وطالب دنيا وهذا الأثر رواه البزار والدارمي وايضا رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني وغيره صححه في صحيح الجامع وفي كتاب العلم لأبي خيثمه وفي المشكات وفي غيرها فالأثر له طرق وهو صحيح ومما قلت في هذا يعني في مسألة النهم بالسجن المركزي بالقنيطرة طالب العلم الذي لا شك يرفع كل من هوم بحق ليس يشبع كل من هوم بحق ليس يشبع وكان يقول رحمه الله سيندم المنتخب في الحديث حين لا ينفعه الندم حين لا ينفعه الندم وقال أبو حاتم قدمنا البصرة وكان يحيى بن معين قدم قبل قدومنا بسنة فلزمنا أبا سلمة التبوذك فكتب عنه قريبا من ثلاثين أو أربعين ألف حديث قال محمد بن إبراهيم جاء يحيى بن معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة فقال له ما سمعتها من أحد قال نعم حدثني سبعة عشر نفسا عن حماد بن سلمة فقال والله ما حدثتك والله ما حدثتك فقال إنما هو درهم وانحدر إلى البصرة وأسمع من التبوذكي مباشره قال شعنك فقال شانك فانحدر إلى البصرة وجاء إلى موسى بن إسماعيل فقال له موسى لم تسمع, لم تسمع هذا الكتاب أو هذه الكتب عن أحد لم تسمع هذه الكتب عن أحد قال سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفسا وانت الثامن عشر قال وماذا تصنع بهذا فقال لاحظوا سبحان الله همت هؤلاء الأئمة هؤلاء العظام هؤلاء الفطاحل إن حماد بن سلم كان يخطئ فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حمد فأميز بين ما أخطأ فيه هو بنفسه وبين ما أخطأ عليه وبين ما أخطأ عليه وهذا هذا الأثر يعني أورده ابن حبان في المجروحين واورده أيضا غير واحد من الأئمة في كتب الحديث كما تجدون ذلك في الإعلام بسنته الإعلام بسنته لمغلطاي وكذا في المقترب في بيان المضطرب لأحمد بزمول وقد بينت هذا في كتاب الفوائد الحديثية وفي كتاب إمداد السقاء إمداد السقات بدلو الرواة أو اخبار المنتوى بحقيقة من روا إذا لاحظوا هذا يحيى بن معين وقد طعن فيه الروافض وذموه ذما فاحشا حيث زعموا انه اغتاب الناس وحتى انه قيل ليحيى بن معين الاختلاف الذي جاء عن يحيى بن أبي كثير هو من منه أو من أصحابه فقال من أصحابه قيل له من أحب إليك في يحيى بن أبي كثير قال الأوزاعي وإشام الدستوائي قيل له فأبان بن يزيد قال وأبان بن يزيد ليس به بأس ليس به بأس فسيأتي إن شاء الله أن يحيى ابن معين إذا قال في شخص ليس به بأس يعني أو لا بأس به يعني انه ثقة ولذا كان يحيى ابن معين لاحظوا الذي يقول له مصطلحات والفاظ الفاظ فهمها تلامذته وفي بعض الأحيان شرحها هو بنفسه أو شرحها أصدقاؤه ورفقاؤه في الطلب يكتب الحديث وكان وكأ يحيى بن معين يكتب الحديث يقول نيفا وخمسين مرة يكتب الحديث نيفا وخمسين مرة قال عصام ابن داود سمعت يحيى بن معين يقول وأي صاحب حديث لا يكتب عن كذاب ألف حديث سبحان الله كيف يكتب عن كذاب إنما عنا بذلك النقاد من المحدثين ليميز أحاديثه الموضوع والمكذوبة وليميز أيضا إن كان له حديث صحيح أو حسن فلذلك يكتبون عنه لهذا السبب, لهذا السبب وراه مرة أحمد بن حنبل في بصنعاء، وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس فإذا طلع عليه إنسان كتمه يكتب لكن إذا رأى احدا طلع عليه كتم الكتاب وخباه فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه عن الوجه فقال رحمك الله يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجاء إنسان بعده فيجعل أبان ثابتا. أبان ثابت لأن يكن هناك نقطة التنقيط أنا ذاك يرويها عن معمار عن ثابت لا عن أبان مع أن ثابت ثقة أما أبان فهو ضعيف وكان يقول كتبنا عن الكذابين يعني طبعا للنظر في أحاديثهم كما قلنا وسجرنا بها التنور وأخرجنا به خبزا نضيجا يعني حتى كثرت ما كتب عنهم طبخ بالأوراق التي كتب فيها الأحاديث موضوعة خبزا، وقد قدرت مكتبته رحمه الله بعد موته بثلاثين قمطرا وعشرين حبًا. يعني هذا نوع من يعني من يحسبون به يحسبون به آل الحديث. والحب يعني مثل الخابية كبيرة كانوا يجمعون فيها الكتب. قال وطلب يحيى بن أكثم كتبه بمئتي دينار فلم يدع أبو أن تباع. وقيل إنما خلفه كان أربعة عشر ومئة قمطر مملوء كتباً, مملوء كتبا وتجدون هذا في تاريخ ابن معين فقد بين العلماء هذا في ترجمته وكيف كان يعتني بكتابة الحديث رحمه الله أيضا كان يقول ومع ذلك كان يقول من لم يخطئ في الحديث فهو كذاب ومن لم يكن سمحا في الحديث كان كذابا قيل له وكيف يكون سمحا قال إذا شك في الحديث تركه إذا شك في الحديث تركه حتى يقول أبو زرعة الدمشقي ذكرت يحيى بن معين بالعراق بعض ما يختلف فيه من حديث الأوزاعي فقال عندي حديث حتى يجيء مثل هقل فاني رأيت أبا مصهر عبد الأعلى يعني يقدمه على الأوزعي يقدمه على أصحاب الأوزعي وهكذا فيحيى بن معين رحمه الله تعالى كان يكتب الأحاديث حتى عن الكذابين ليبين للناس حالهم وأحوالهم ويبين أحاديثهم المكلوبة عن وجوه ويقول أيضا ما رأيت على رجل قط أن إلا سطرته بينه وبينه وأحببت أن أزين أمره وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكره ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه فإن قبل ذلك وإلا تركته وإلا تركته وليس ذلك فحسب بل يبين للناس حاله حتى لا يأخذ عنه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه الدين إنه الدين وهكذا هذا العلم العظيم وهذا الفن الجميل اعترف به الأعداء ونطقوا بالثناء عليه والثناء على أهله حتى قالوا يحق للمسلمين أن يفتخروا بعلم الرجال كما شاءوا فلم توجد أمة في الماضي ولا في الحاضر دون التراجم وسير العلماء خلال 12 قرنا كما فعل المسلمون فبإمكاننا الحصول على تراجم 500 عالم من المشهورين من كتبهم وأنتم تعلمون بأن الفضل والحق ما شهدت به الأعداء وما الفضل إلا ما أقرت به العداء لصاحبه والشمس لا تتسطروا هكذا كانت همة علمائنا وسلفنا وهمة محدثينا يبحثون أشد البحث ويقمشون ويفتشون ويحفظون أشد الحفظ, الحفظ ويضبطون أشد الضبط ويكتبون الحديث من وجوه كثيرة حتى إن بعضهم كتب الحديث من خمسين وجها وبعضهم من سبعين وجها وبعضهم من مئة وجه يعني من أسانيد ومن طرق هذا معنى وهذبوه من الغلط والزلل وضبطوا حروفه وكانوا يعدونه عدا فهذا من فضل الله على هذه الأمة قال الشافعي رحمه الله تعالى لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر وقد قرأت هذا في كتاب السير للامام الذهبي ويحق لسفيان الثوري أن يقول الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس دين الله في الارض حراس دين الله في الأرض كما في سير أعلام النبلاء وكما في شرف أصحاب الحديث وفي مفتاح الجنة للسيوطي معناه أن الملائكة حرسوا السماء من الشياطين كما في الآية الثامنة من سورة الجن وإنا وحفص يقرأوا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا وعلماء الحديث حرسوا الأرض عن شياطين الإنس لئلا لا يفسدوا بأكاذيبهم وموضوعاتهم وخزعبلاتهم وترهاتهم حتى قال فيهم القائل العلماء حراس الله في الأرض والملائكة حراس السماء ولولا العلماء لصار الناس كالبهائم فالعلماء علماء الحديث حراس الله في الأرض حتى قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه الجليس الامين في شرح تذكره الطالبين في بيان الموضوع واصناف الوضاعين لما حمل الله الكتاب المنزله عن أن يزاد فيه أو يبدل أخذ أقوام يزيدون على اخبار من أرسله ليفصل فانشا الله حمات الدين مميزين الغث عن سميني قد أيد الله بهم أعصار ونوروا البلاد والأمصار وحرسوا الأرض كأملاك السماء أكرم بفرسان يجولون الحمى وقال سفيان الملائكة قد حرست السماء عن طاغ مرض, عن طاغ مرض وحرس الأرض رواه الخبر عن كل من لكيد شرع يفتري وابن زريع قال قولا يعتبر ابن زريع هذا هو أبو معاوية يزيد بن زريع البصري المتوفى سنة 182 هجرية قال كلاما جميلا في هذا الموضوع حيث قال لكل دين فرصان وفرصان هذا الدين أصحاب الأسانيد كما في تذيب الكمال وكما في كتاب الجليس الأمين لشيخنا، فيقول وابن زريع قال قولا يعتبر لكل دين جاء فرسان غرر فرسان هذا الدين أصحاب السند فاسلك سبيلهم فإنه الرشد ولذلك إذا قرأت كتاب الصخاوي الحافظ الصخاوي الموسوم بالإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ كلاما يتعلق بالرجال ويتعلق ب ضوابط الكذابين يعني كيف عرف الناس من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الإمام السخاوي يعني يذكر كلام سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ استعملنا لهم التاريخ ورد هذا أيضا في تاريخ في كتاب الكفاية للخطيب بسنده لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ وأيضا أن حسان بن زيد قال لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ يقال للشيخ سنة كم ولد فإذا أقر بمولده مع معرفتنا بوفاة الذي انتمى إليه الراوي الذي انتمى إليه عرفنا صدقه من كذبه ويقول حفص بن غياث وحفص بن غياث هذا أجمع على توثيقه والاحتجاج به إلا أنه في آخر حياته بعدما استقضى ساء حفظه ولذلك يقولون يقول العلماء من سمع من كتابه أصح ممن من سمع من حفظه هنا حفص بن غياث هذا اعتمد عليه البخاري كيف اعتمد عليه البخاري مع أنه تغير في آخر حياته بعدما استقضى الجواب قال العلماء إن البخاري كان يميز بينما صرح به الأعمش بالسماع وبينما دلسه وهذا تجدونه في كتاب السير وفي هدي الساري للحافظ ابن حجر إذا يقول حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخة فحاسبوه بالسنين, بالسنين هذا ذكره الخطيب في الكفاية والسخاوي في الإعلان حاسبوه بالسنين يعني بفتح النون المشددة يعني تثنية سن المراد به العمر يريد أن نحسب سنه وسن من كتب عنه ولذلك سأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارا أي سنة كتبت عن خالد بن معدان قال سنة ثلاث عشر ومئة قال أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين وروى سهيل بن ذكوان أبو السندي عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ولعن الله من لعنها وزعم أنه لقيها بواسط وهكذا يكون الكذب فموت عائشة كان قبل أن يخط الحجاج مدينة واسط بظهر ومنه قول ابن المنادة حيث قال إن الأعمشة أخذ بركاب أبي بكرة الثقفي، فقال الحافظ حجر هذا غلط فاحش لأن الأعمش ولد إما في سنة 61 أو 59 وأبو بكرة مات 51 أو وخمسين، إذن فكيف يتهيأ أن يأخذ بركاب من مات قبل مولده بعشر سنين أو نحوها ثم قال الحافظ يلتمس العذرة لابن المنادة يلتمس العذر له فقال وكأنه كان والله أعلم أخذ بركاب ابن أبي بكر فسقطت ابن كلمة ابن وثبت الباقي ولذلك تعجب من المزي مع حفظه ونقده كيف خفي عليه هذا فالمزي ذكر هذه القصة ولكن لم ينبه على هذا الخطأ الفادح الذي نبى عليه الحافظ وقد جاء في مقدمة مسلم أن المعلّى ابن عرفان قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أبو نعيم هذا يعني ابن دكين يعني حاكي على المعلّى أتراه بعث بعد الموت؟ يعني لأن ابن مسعود توفي سنة ثنتين أو ثلاث وثلاثين قبل انقضاء خلافة عثمان بثلاث سنين وصفين متى كانت كانت في خلافة علي رضي الله عنه بعد ذلك بسنتين فلا يكون ابن مسعود خرج عليهم بصفين ولذلك حتى إن الحافظ ذهبي في تاريخ الإسلام ومشاهر الاعلام يقول بأنها كانت سفين سنه سبع وثلاثين يعني سنة سبعين وثلاثين حيث قال وقعت سنة سبعين وثلاثين وقعت سفين والخطيب البغدادي أيضا يذكر ما يثبت به فسق الراوي مما يختص بالرواية ويقول ومنها أن يدعي السماع ممن لم يلقاه ولهذه العلة قيد الناس مواليد الرواة وتاريخ موتهم فوجدت روايات لقوم عن شيوخهم قصرت اسنانهم عن إدراكهم وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم لهذه العلة ولذلك افتضح غير واحد من الرواة في مثل هذا وهكذا وضعوا لهم التاريخ فافتضحوا حتى إن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ وقال أبو حسان الزيادي سمعت حماد بن زيد يقول لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ نقول للشيخ سنتك فاذا فإذا أخبر بمولده عرفنا كذبه من صدقه كما سبق ان قلنا قال أبو حسن فأخذت في التاريخ فأنا أعمله من ستين سنة من ستين سنة وهذه الآثار تجدونها في الجامع لأخلاقي الراوي وتجدونها في تاريخ بغداد ولكن جاء في هكذا سمعت حسان بن زيد هذا غلط وأيضا تجدونها في فتح المغيث للصخاوي وتجدونها في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتجدونها في الأنساب. في الأنساب للسمعان المحدث المتثبت لا يخاف ولا يهاب مثل هذه الأسئلة الكاشفة فقد ورد أن شريكا روى عن أبي إسحاق السبيعي عن حبش بن جناده حديثا فساله شريك أين سمعت منه؟ أين سمعت منه؟ قال وقف علينا على فرس له في مجلس في جبانة السبيع أو السبيع في جبانة السبيع كما في كتاب الجامعة لأخلاق الراوي وروى يعقوب بن شيبة عن عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا يوما سليمان بن حرب بأحاديث عن جرير الرازي قال بمكه أنا وعبد الرحمن وشاذان أخرج إلينا جرير كتابا فدفعه إلى عبد الرحمن وإلى شاذان فهذه الأحاديث انتقاؤها كما في تاريخ بغداد إذا كذلك علي بن معبد قال قلت لعبيد الله بن عمرو متى لقيت ابن عقيل قال كان يطلب جوائزه قال كان يطلب جوائزه كما في أسئلة البردعي لابي زرعا وبضده ذلك الكذاب أو ذلك الذي لا يتثبت في حديثه فقد سئل أبو الوليد الطيالسي عن عامر بن أبي عامر الخزاز فقال كتب عنه حديث أيوب بن إموسى عن أبيه عن جده فبينما نحن عنده يوما إذ عطاء ابن أبي رباح وسئل عن كذا وكذا فقلت في سنة كم قال في سنة أربعين وعشرين قلنا فإن أعطأته في سنة بضعة بضع بضع عشرة ثم علق الحافظ الذهبي على هذه الحكاية إن كان ممن تعمد فهو كذاب وإن كان شبه له بعطاء بن السائب فهو متروك لا يعي وهكذا إذن ونقف هنا ونتابع غدا إن شاء الله والله تعالى